هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَا يُرَاجِلُ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مؤمنون ناتو لم تعلموا ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 يَتَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَرِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ طعامها واكلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلتين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 ديني كلي وكفى بالله شهيدا